ايه يا علي من يحلم قات من دون الخلق والله من دون من دون الخلق تلتقط شيعتها ها اخوتها ها ها اهل سماه ها توامر للجنه يدخلونه توامر للجنه يدخلونه دخلونه توامر للجنه يدخلونه إلى الشعر المبدع <تصفيق> في رأس المحمد <تصفيق> آوي يا بواقف واقف واقف بالحشر وانتظر منه عادي لن تحضر لن تحضر الزهرة بضعة الهادي شا تقول الزهرة بداخل اليوم شا تقول خدامي تخاطب الله سبحانه وتعالى خدامي هذول كلكم خدام ان شاء الله الزهراء خدامي خدامي يا رب يتنادي ها اختي يلا عشان الشفاعه ها اختي هام تشفع والخالق يرضيها تشفع والخالق. تشفع والخالق تشفع والخالق تشفع والخالق يرضيها تشفع والخالق تشفع والخالق اتشفعوا الخالق ارضيها ستراوي ستراوي سماهي نور عيوني ما تجي الزهرة سورة يبزارة سورة الحب والعشق يا ناس يرد تلهب البشر عند احساس مولدها يا ويه يا ويه ويه. والله مولدها يا ابويا مولدها شموع وامنيات ويا ساحوت جه ها خوت جه صديقه وحب هين جينا صديقه وحب وحبنا لين وحبنا صدقت وحبناك اخر هوسه واسلك الدعاء اريدك توقف على طولك رحم الله والديك لكن اريد قويه عجل واش ها اختي ها اختي هام يا وقلبي رتلها يا بقرعان المحبة وقلبي رتلها اشوكت عند القبرها حتى روح لها اشمت والله اشمت رايا بها وبشوقي وبشوقي وبشوقي اقبلها هاختي ها хотига важбар хатроб афрахи важбар хатроха важбар хатроб афрахи эй важбар хатроб